صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت قوم نوح المرسلين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 Samen met dezelfde manier om te spreken. En ik wil u ook vragen om te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 Maakana, ik de ruimte, mijn, en in Narobek, alle hoorlaas, al aan de hoorlaas, وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون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 we zijn er niet En وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 het is een vrijheid om te spreken. En het is